نيران تتأجج والزيت يغلي في القدور فكرر السؤال فكررت الإجابة حولها أطفالها الخمسة تزعين من صوت الزيت والنار فكل منهم قد تشبث بأمة أغمض عينيه والأم تحاول ما عندها غير يدين كنتين تحاول أن تحتضن وتضم هؤلاء الخمسة فإذا به يأمر الجنود فيتحركون فلما أتوا عندها قام الأطفال يصرخون فيسحبون هذا فتحاول أن تمسكه تدفعهم يزعون آخر حتى نزعوا واحد يجرونه يبكي يلتفت إلى أمه ساعديني وهي تبكي وهو يبكي ثم يحمل هذا الطفل أمام أعين أمه.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 فإذا بالشيخ فرسل ويذكر قصة امرأة شرع امرأة يا رجال مكبلة تضرب بالصياط حتى يتكشف اللحم صحيح ألم وصحيح أنها موجعة لكنها علمت وما إن قل إن الذين صبروا على ماذا صبرنا؟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 وما ظلمون الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلا الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أم يحسبون أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم